ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور المتميز وان يجزي الاخوه في كلية بترجي طبية أيضا خير الجزاء على اهتمامهم بإقامة هذه اللقاءات وابناء الشباب في سمو وكذلك في حملة القرآن والشفاء أو القرآن لك أسأل الله أن يجزي الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب ولا يحرمهم أجرهم بقيادة أخي الشيخ خالد عبد الكافي أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وقد اجتمعنا نثل كتاب الله ونتدرسه بيننا أسأل ربي جل وعلا أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم وانظورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعديد وهذا القران كما قال الله جل وعلا وانه لذكر لك ولقومك هذا شرف لك ولقومك وسوف تسالون كل نبي من الانبياء ايها الاخوه والاخوات جعل الله تعالى له من الايات الباهرات والمعجزات البينات ما يكون حجة على قومه ويكون متوافقا مع الحال التي يعيشها قومه مثال موسى عليه السلام بعث إلى قوم انتشر فيهم السحر وخوارق العادات فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وانواع العلاج فجعل الله تعالى له من المعجزات شيئا يشبه في ظاهره ما يفعله, يفعله قومه فكان يبرئ الاكمه الاكمه الذي ولد وهو اعمى يبرئ الاكمه والابرص بل ويحيي الموتى بإذن الله فحير بذلك كل طبيب وبهر كل لبي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء لم يبعثه الله تعالى إلى أمة محددة مهتمة مثلا بالسحر فتكون معجزاته تتعلق به أو مهتمة بالطب فتكون معجزاته متعلقة به أو مهتمة بالفلك فتكون معجزات متعلقة به إنما بعثه الله تعالى إلى الناس كافة كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسول إلى الكبير والصغير إلى الغني والفقير إلى العربي والاعجمي إلى العالم والجاهل إلى الرجل والمرأة إلى الحر والعبد رسول الله إليكم جميعا وقال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي ومنها قال عليه الصلاه والسلام وبعث الى الناس عامه وفي روايه كافه وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه فبعث الله تعالى نبينا عليه الصلاه والسلام وجعل له انواعا من المعجزات إن اردت معجزات تتعلق بالطب عنده صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالطب فقوله عليه الصلاه والسلام مثلا الكماء الكماء من المن وماءها شفاء للعين الكماء اللي هو الفقع الذي يخرج مثلا مع المطر أو كذا مثل لونه مثل البطاطس وماءها شفاء للعين وقوله عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب في معركة خيبر فدعي بعلي وقد وقد كاد أن يعمى من شدة الرمز ما يستطيع أن يرى ففتح النبي عليه الصلاة والسلام عينه وتفر فيها وفركها فقام ليس له به بأس وغير ذلك من المعجزات التي تتعلق بالطب ان أردت معجزات تتعلق بالفلك فلا نزال نقرأ إلى اليوم قول الله تعالى اكتربت الساعة وانشق القمر إن أردت معجزات تتعلق بالبلاغة فهذا القرآن العظيم الذي عجز البلغاء والقصحاء والشعراء عن ان ياتوا ولا بآية بل ولا بصورة من مثله ولا يزال التحدي قائما إلى يومنا هذا بل إن هذا القرآن هو المعجزة الباقية إلى يوم القيامة نحن ما رأينا انشقاق القمر؟ ولا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسفل في عين علي بن أبي طالب فيشفى باذن الله ولا رأيناه عليه الصلاة والسلام وهو ينبع الماء بين صابعة لكننا نقرأ القرآن كما قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قال الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ثم قال الله اولم يكفهم انا انزلنا اليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لايه فبين الله عز وجل ان هذا القرآن هو فيه الكفايه فيه الكفايه وإقامة الحج على كل من أراد آية تدل على أن الله تعالى موجود وان هذا الدين حق لذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يقيم الحجه بهذا القرآن على الكافرين بمجرد تلاوته للقران عليه الصلاه والسلام عليهم يعلمون فعلا ان هذا ليس بكلام شعر عاديين ولا بلغ من الناس هذا كلام لا يمكن ان ياتي به بشر بل لما اقبل مره احد الكافرين عقبه بن, بن معين اقبل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت ان كنت تريد مالا اعطيناك تريد نساء زوجناك لكن اترك هذا الدين فقال عليه الصلاه والسلام أفرغت يا ابا الوليد قال نعم قال فأسمع مني ثم قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وجعل يسر عليه أوائل سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا إذا أعرض عن الإيمان، فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود، فقال عقبها حسبك حسبك نجدك الله والرحم يكفي، ثم رفع يده عن فمن النبي عليه الصلاة والسلام فعاد إلى السلاوة حتى وصل إلى آية السجدة فتجد قرأ عليه جماعة ثلاث صفحات أو اربع صفحات من القرآن. فلما انتهى مضى عقبه لقومه قال يا قوم والله لقد سمعت كلام الشعر وكلام الفصحى وكلام البلغى وكلام المجانين والله ما هو بكلام هؤلاء كلهم يا جماعه يا قوم لقد قرأ علي كلاما والله ما سمعت بمثله قط والله إن عليه لحلاوه وإن أسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر لا ليعلو ولا يعلى عليه ثم قال عقبه والله لا ليكونن لقوله الذي سمعت منه شان يقول كلاما اللي انا سمعت منه والله سيكون له شان وفعلا لا يزال يحدث الله تعالى لهذا القرآن شان لما هاجر المسلمون الى الحبشه وبعثت قريش وراءهم من يردهم قال النجاشي وكان رجلا عادلا نفراني لكنه عادل قال لا أردهم معكم حتى اسمع منهم فدعا المسلمين قالوا تعالوا أنتم إيش بينكم هذا إيش عندكم فأخبره جعفر قال إن الله بعث إلينا نبيا قال هل معه من كتاب الأنبياء معهم كتب قال نعم معه القرآن قال هل معك مما أنزل عليه شيء طبعا النجاشي يا جماعة حبشي أثيوبي يتكلم باللغة الأثيوبية وجعفر يتكلم عربي فهم يحتاجون إلى مترجم يترجم بينهما فكان جعفر يتكلم مع المترجم والمترجم يتكلم مع النجاشي ثم النجاشي يرد على المترجم بعدين المترجم يرد على على جعفر فقال النجاشي للمترجم قل له يقرأ علينا شيئا مما جاء به نبيهم فقال المترجم لجعفر اقرأ بدأ جعفر يقرأ يا جماعة والمترجم ساكت ما يترجم ينتهي ينتظر أن جعفر ينتهي بدأ جعفر يقرأ اوائل سورة مريم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 عليه يقول جعفر وبينما أنا اقرا قال نظرت الى النجاشي فوالله إن عينيه متذريفان يبكي وهو لا يفهم لكن يبكي من عظمه القرآن كما قال الله عز وجل وأنزلنا هذا القرآن على جبل جبل ما هم آدم لحم دم عظم جبل صخور صمة لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله فما بالك بغيره وإلى اليوم يا جماعة لا يزال مجرد ثلاوث القرآن حتى لو ما فهمه مجرد ثلاوث القرآن يشعر مباشرة من أمامك أن هذا الكلام يختلف عن غيره يختلف عن غيره تماماً بمجرد أنه يسمع القرآن وربما سمعتم أنتم أو رأيتم أو جربتم أنك تتر كلاماً عادياً مرتلاً وتترول كلاماً من القرآن مرتلاً فيبرِق من لا يفهم القرآن يقول لك الكلام الأول يختلف عن الثاني. ويدرك ذلك لأن كلام الله تعالى في سبكه وفي بلاغته يختلف عن كلام البشر بل يا جماعة حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في أوائل الإسلام لما كان في مكة وكان يسر القرآن كانت قريش تجتمع عند بابه صناديق قريش وكفارهم يستمعون عند بابه يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهم يكذبونه ومع ذلك ترتاح قلوبهم وتأنث لسماعهم لهذا القرآن هذا القرآن العظيم رفع الله تعالى به ذكرنا ذكر العرب كما قال الله جل وعلا وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ما انزله الله تعالى بالانجليزيه ولا بالسريانية ولا الفرنسية ولا الاسبانيه ولا بالصينيه ولا اليابانيه ولا غيرها اختار الله تعالى لغه العرب ليرفع به شأنهم قال وانه لذكر هذا عز وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وأمر الله تعالى أن نسل هذا القرآن وأن نتقرب إلى الله تعالى به وأن نتخذ القرآن دواءً وشفاءً وضياءً ومعلماً لنا إلى طريق الله تعالى وهذا الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة فضيلة من يقرأ القرآن وكان عليه الصلاة والسلام يعز ويرفع من كان يحفظ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم من اللي يا ام القوم يا جماعة أقرأهم لكتاب الله ما قال يا أم القوم أرفعهم نسبا لأن النسب في هذا الموضوع ليس له شأن ما قال يا أم القوم أرفعهم منصبا المنصب هنا ليس له شأن القرآن أعلى وأجل ما قال يا أم القوم أجملهم وجها أكثرهم مالا احسنهم عملا نقول والله يا فنان أنت الله خير باني خمسة مساجد وكافل عشرين يتيم وباني لك عشرين دار لتحفيظ القرآن أنت احسننا عملا تعال صلي بنا لا القرآن أشرف وأعد قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله حتى وإن كان رجلا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ولا وليس له عز في قومه وليس له شرف في نسبه يكفي أن الله تعالى رفعه بهذا الكتاب العظيم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخر يرفع بهذا الكتاب يعز به و ويرفع و ويعلي قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخر وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مرة مع رجل خطب امرأة هذه امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه نفسها ليتزوجها تهب نفسها له وهذا بالمناسبة يا جماعة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز امراه تأتي إلى شيخ ولا طالب علم ولا إمام مسجد وتقول له وهبتك نفسي تزوجني لا هذا ما يصلح هذا ليس نبيا هذا أمر خاص فقط برجل واحد وقد توفي هو رسولنا عليه الصلاة والسلام تأتي امراه وتقول له واحد وهبتك نفسي هذا خرابيط غير صحيح أقبلت هذه المرأة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ثم قال الله خالصة لك من دون المؤمنين يعني هذه الميزة لك أنت كما أنه يجوز لك أنت أنك تتزوج تسع وغيرك يتزوج أربع على الأكثر كذلك الوهب خاص بك أنت قالت يا رسول الله إني وهبتك نفسي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن راغبا في الزواج منها لكنه لأدبه كره أن يقول لها لا فسكت فكررت يا رسول الله وهبتك نفسي فسكت فهمت المرأة ذلك أنه يعني لا رغبة له في الزواج فذهبت وجلست مع النساء قال رجل من الناس يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها المرأة سمعت هذا الكلام وسكتت دليل أنها موافقة. لو كانت لا تريد قال لا يا رسول الله لا أريد أن تزوج لكن المرأة رات الرجل واعجبها موافقة سكتت والنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي لجميع نساء المؤمنين كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أولى بها من أبيها ومن وليها وأزواجه امهاتهم في ابن مسعود وهو أبوهم فهو عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يزوجها دون أن يسأل أباها أنا أعلم بمصلحتها منك يا أبوها فقال عليه الصلاة والسلام له فما تصدقها؟ عندك صداق عندك مهر؟ الرجل شديد الفقر إلى درجة أنه حتى رداء ما عليه رداء عليه إزار فقط كإزار الأحرام وليس عليه رداء من شده الفقر ليس عنده إلا قطعة قماش واحدة فجعلها إذارا يسر بها عورته ما يستطيع الرجل من أين يأتي بالمال قال يا رسول الله أصدقها يعني أعطيها فداقا أصدقها, أصدقها أصدقها إذاري فقال عليه الصلاة والسلام إن أصدقتها إزارك بقيت بغير إزار أنت إذا أعطيت إزارك تبقى عاريا يعني ما عليك إزار ماذا تلبث أنت إن أصدقتها إزارك بقيت من غير إزار اذهب التمت ولو خاتما من حديث مضى الرجل ثم رجع والله يا رسول الله حتى خاتم حديث ما وجدت قال أقعد يعني خلص ما في زواج ما دام انك ما عندك مهر المراه لا بد أن لها مهر أقعد فقعد ثم تذكر عليه الصلاة والسلام عز أمته وعلو شأنها بهذا القرآن فالتفت اليه وقال ما معك من القران الرجل يا جماعه ما كان حافظ القران كله ولم يكن حافظا عشرة اجزاء ولا خمسه اجزاء قال يا رسول الله معي سوره كذا وكذا وكذا يقول الراوي جعل يعدهن بيده يعني ما قال معي ربع القران معي ثلث القران لا جعل السور التي يحفظها حافظ اسماءها مثل لما تتألك مثلاً شخص حديث الإسلام أو طفل صغير تقول له كم تحفظ من القرآن يقول لك والله حافظ كل الله واحد كل عز الناس القرآن ويبدأ يعذلك سور معينة لكن إذا مضى له في القرآن في القرآن يعني مدة تقول له كم حافظ من القرآن لن يعد لك سوراً يقول لك والله حافظ مثلاً خمسة أجزاء ستة أجزاء فالصحابي الآن يقول عليه الصلاة والسلام ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا وجعل يعدهن بيده فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن يعني تحفظها هذا القرآن الذي تحفظه أنت الآن فإذا حفظتها فيها بدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ هذه الأجرة هي المهر الذي كان الأصل أن تدفعه لها زوجتكها بما معك من القرآن فجعل الله تعالى هذا القرآن دليلا. و ورفعة للإنسان بل وميزرا لأموره حتى في امور زواجه جعله يتيسر بذلك هذا القرآن شفاء كما قال الله عز وجل قد أنزلنا إليك نورا من ربكم ثم قال جل وعلا وشفاء لما في الصدور وقال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وإيش وشفاء يهدينا في أمور الطلاق والزواج يهدينا كيف نتعامل مع أبائنا وبالوالدين احسانا يهدينا كيف نربي أولادنا قوى أنفسكم وأهليكم نارا يهدينا كيف نتعامل مع الناس كيف نتكلم قولوا للناس حسنا يهدينا كيف نتطهر إذا قمتم من الصلاة فأغسل وجوهك يهدينا كيف نجاهد؟ قاتلوا الذين يلونكم الكفار يهدينا قلوا الذين آمنوا هدى وإيش ربي وشفاء هذا راحة للنفس و... وانس للقلب ولا أدل على ذلك من أن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين التجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سمعهم القرآن حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما منه كنت قبل فترة أدرس اللغة الإنجليزية في احدى إحدى الأكاديميات في الرياض كان يدرسني أستاذ أمريكي. فتحدثت معه مرة عن الإسلام وتأثير القرآن وكذا، فقال لي قال أنا أسلمت أنا وأمي ونحن في أمريكا. يقول فكانت أمي تذهب إلى مسجد في, في لوس أنجلوس تصلي، وكانت هناك امرأة تأتي احيانا وهي غير محجبة ولا لبس يعني ال الذي جرت فيه العادة تلبسه النساء في, في الطريق غير يعني غير محتشمة في لبسها. يقول تأتي غالبا في صلاة المغرب او عشاء كل اسبوع كل اسبوعين تاتي مرة يقول تفعل مثلهم ركوعا وسجودا وبعدين تطلع يقول فسالتها امي يوما قالت انت انت مسلمة ولا غير مسلمة ولا انت ايش قصتك يعني انت لباسك ووضعك غريب فقالت لها انا غير مسلمة قالت طيب غريب انك تاتين وتصلين معنا قالت أنا لا اصلي لكني احب الغناء الذي يغنيه القسيس عندكم قلت قالت اي قسيس قالت القسيس هذا اللي اللي اللي اللي يغني لكم يتضمن مثل الكنيسه يمسك الكتاب ويبدا يغني قالت لا هذا امام وهذا يقرا قران قالت انا ما ادري لكن انا ارتاح لما استمع اليه قالت ايش قصتك يعني قالت انا عندي هم وغم في قلبي وحاولت أن أذهبه بعدة طرق أدوية وكذا ما استفدت منها تقول فقيل لي جرب الأديان فذهبت إلى الكنيسة ما ارتحت كثيرا ذهبت إلى معبد اليهود ما ارتحت كثيرا قلت أجرب المسجد تقول فأصبح إذا جئت إلى هنا يصيبني راحة عظيمة كان ما في شيء يغسل قلبي يعمل غسيل لقلبي تقول فيكفيني هذا لمده ربما اسبوع او اسبوعين فاذا رجع الي الهم والغم رجعت مره ثانيه وغسلت قلبي به ثم اذهب يقول فقالت له همومي هذا كلام الله ينفعك وانت تعبدين غيره فكيف لو عبدت به وحده لا شريك له انت الان تعبدين و تباع به كلامه أبي من نظيف وهب مغب فكيف ترو عدتي هو وتباع الكلام يقول والله ما صار عند المسجد لو ابتعد الناس وأنا والله نعدي بنات خلال السفر والتعجل جرأت رأيت القرآن على أعداد من الناس والله يا جماعة إنك ترى في وجوههم التغير وهذا لا يحتاج إلى كلام مني هذا كلام الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإذا كان الجبل يتأثر بهذا القرآن فما بالك بتأثر الناس العاديين هذا القرآن له حق علينا يا اخوتي وأخواتي أول حقوق هذا القرآن الاكثار من تلاوته لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف لام الحرف وميم الحرف العمل به تقرأ في القرآن وقول للناس حسنى معناه تقول للناس حسنى تتكلم بأحسن الكلام تقرأ في القرآن قول الله تعالى وفي الوالدين يحسن معناه تحسن إلى والديك قل المؤمنين غضب من أبصاري معناه تغضب بصرك العمل به الأمر الثالث تدبر معاني عيد يا جماعة أن الإنسان يقرأ الله الصمت وهو لا يفقه ما معنى الصمت يقرأ والعاديات ضبحة والموريات قدحة والمغيرات صبحة وهو لا يفهم ايش معنى هذا الكلام عين يعني لو انك اشتريت او دخلت على موقع في النت كتاب تفسير السعدي بخمس وعشرين ريالا او بعض المواقع او بعض الكتب التي فيها معاني مفردات القرآن ثم قرأت منها وتعلمت لاجل يا ابني ويا اختي إذا إذا قرأت تفهم هذا الكلام، يا جماعة أنت لو وصل إلى جوالك رسالة باللغة الإنجليزية ولا اليابانية ولا غيرها من من شخص عزيز عليك، لو وجدت أنك تحرص لن تمسحها مباشرة. لو قال لك مثلا I can't write Arabic I will write English وبدأ يكتب لك بعدين أنت بدأت تقرأ ما فهمت شيء ورقم فوق تعرفه صاحبك مبتعد في أمريكا مثلا ورسالة طويلة ولم تفهم هل ستقول بنفسك؟ نفسك والله مش لازم أفهمها أفهم غيرها من الرسائل. ومريت على اللغة العربية لا من محبتك له واهتمامك بس انك تجد انك تحفظ صندوق الحفظ ولا تتصل على واحد من اصدقائك تقول يا اخي كيف انجليزية قال والله يعني حلو طيب ارسلك بالله رسالة بالانجليزي ترجمها وارسليها بالعربية الله يخليك مهمة جدا تحرص وتتعب في أن تفهم كلامه لأنه عزيز عليك فما بالك بفهم كلام ربنا جل وعلا احرص انك تفهم كلام الله سبحانه وتدري ايش ايش معناه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ايش معنى بحيرة وسائبه ووصيله الان في مصاحف موجود مفردات القرآن ليس تفسيرا مفردات القرآن تعرف الكلمة ايش معناها من حقه علينا الاستشفاء به قل هو الذين امنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين الاستشفاء به الرقيه به أنك تقرأ على نفسك تقرأ على غيرك تؤثر فيهم بذلك أن تطلب أنت الاستشفاء به الشفاء من الأمراض الروحية الهم والغم والأمراض الجسدية وقد جرب مرارا يا جماعة أن الرقيه الشرعية بكلام الله جل وعلا تؤثر تؤثر في من يقرأ عليه تؤثر فيه حتى في الأمراض الجسدية في حسيح البخاري أن, من جب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كانوا في سفر مع بعض الصحابة فلدغ سيد قوم قبيلة كافرة لدغ سيدهم يعني قرصته عقرب فجاءوا الى الصحابة قالوا هل فيكم من راقي فيكم أحد يقرأ يقول سعيد أبو سعيد فقمت وجئت وجعلت أقرأ عليه سورة الفاتحة هذا يا جماعة يقرأ على شخص مصاب بلدغة عقرب يقرأ على شخص مصاب بلدغة عقرب لا يقرأ على شخص قال والله أنا عندي ضيق عندي هم اقرأ عليه لا لا هذا مرض حسي رجل ملدوغ عقرب ما قالوا والله سيد القوم ذلك صدره لا. قالوا إن سيد القوم نديغ هل فيكم من راقن؟ قالوا نعم فقام أبو سعيد أقول وجعلت اقرا عليه سورة الفاتحة وأجمعوا بذاقي أجمعوا يعني لعابي وأنفثوا عليه قرأها سبع مرات قال فقام كأنما نشف من عقال كأنما كان مربط وقام فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو سعيد بذلك أنه فعل كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وما يدريك أنها رقية كيف دريت أنها رقية وما يدريك أنها رقية فعلا هذا القرآن شفاء وإلى اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام نحن يعني نعرف صدقه في ذلك إلى اليوم لا يزال هذا القرآن مؤثرا استعمل أنت في الرقية على نفسك الرقية على أهلك الرقية على أبنائك ضع يدك على رأسه وقر عليه الفاتحة ضع يدك على صدره وقر عليه الفاتحة ضع يدك على ما يألم من جسدك واقر الفاتحة والله جل وعلا ينزل الشفاء حيث يشاء سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ساروا الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يرفعنا وينفعنا بهذا الكتاب العظيم، واللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.